من مني فؤادي وامنحوني سلاحي أمتطي صبوى المنوني والله العظيم أننا كنا نعيش وكنا نأكل وكنا يعني أفضل وأحسب مما لو كنا في بيوتنا كنوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أمتطي صبوى خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أم تطيص هو المنوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أم تطيص هو المنوني فإني لم أعيش لأذوق ذلاً ولا لأذوب في حضن حنونه فإني لم أعيش لأذوق ذلا ولا لأذوب في حضن حنونه ولكن كي أذود على حماية شربنا الذل من صوت الأعادي وسرنا كالقطيع بكل وادي رضينا أن نكون لهم ذيولا ونلبس ذلة ثوب الحدادي نقبل كف خنزير اللعين ونصفع كف طاهرة تنادي نقبل كف خنزير اللعين ونصفع كف طاهرة تنادي فتبدل الحياة إذا أهنا وأهلا بالمنون على الجهاد وأهلا بالمنون على الجهاد خذوا مني فؤالي والنحوني سلاحي ام تطي صب والمنوني خذوا مني فؤادي والنحوني سلاحي ام تطي صب والمنوني خذوا مني فؤادي ومنحوني سلاحي ام تطي صب والمنوني فاني لم اعش لاذوق ذلا ولا انذوب في فضل حنونه فام لم أعيش لأذوق ذلاً ولا لأذوب في حضن حنون ولكن كي أذود على حمايا فهذه روحي الحراف داءً لكل جريحة دوان نداها لكل عفيفة في الأرض تشكو جحيم الهتك تلعق من أساها لكل يتيمة تدعو أباها وبين دمائه تاهت خطاها لكل يتيمة تدر وبها وبين دمائه تاهت خطاها تنوح على بقايا من رفات هذا رأس أمي ذي دها هذا رأس أمي ذي دها كل مني فؤادي والنحوني سلاحي أم تطي صه والمنوني خذوا مني فؤادي والنعوني سلاحي ام تطيصه والمنوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي ام تطيصه والمنوني فاني لم اعش لادوق ذللا والان اذوب في فاذن حدوني فاني لم أعيش لأذوق ذلا ولا لأذوب في حضن حنوني ولكن كي أذود على حمايا فإني ذبت من فرط اشتياقي إلى الجبهات للخيل العتاق إلى عزف الرصاص يحن قلبي ويطرب حين يدعى للتلاقي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 يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزاً وان أزر بنا ذل السنيني ففجر النصر لاح له شروق يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزاً وان أزر بنا ذل السنين وان وقفت الطغاة امام دربي وإن كادوا بكينهم المهيني فلن تهدأ رياح عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكينهم المهيني فلن تهدأ رياح عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني